ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحم فكسون العظام لحمًا ثم أنشئناه خلقًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 مخيل وعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم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 قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فَإِذَا سَتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَعَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ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 119. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ودعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إن بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمّة واحدة، وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.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 124. والخشية ربهم مشفقون 125. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون 127. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.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 دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذاهم يجارون لا تجاروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلع عليكم فكونتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَعْدَ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِ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 فَلَأَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِم فَهُم عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 لَقَدْ أَوْعَدْنَا نَحْنُ آبَاءَنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يوم يومئذ ولا يتساءلون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 117. ربنا أخرجنا منها فإن عهدنا فإنا ظالمون 118. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون